بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألن نجعل الأرض نهادا والجبال أوتادا وقلناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل رباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا حادا وأنزلنا من المُصرات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 وسيرت الجبال فكانت سرابا إِنَّ جهنم كانت مرصابا للطاضين مآبا لَا بزين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا خميما وغساقا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 ثكيل مفاز حدايق واعناب وكواعب التراب وقد سندها لا يسمعون فيها رضوا ولا تذاب جزاء بالسماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول أخوى الملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أبنكه الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الْخَقَّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا الله الرحمن الرحيم والناجعة غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبع الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعه يقولون أَئِنَّا لَمَرْبُودُونَ فِي الْخَافِرَةِ أَئِذَا كُنَّا عَرَامًا نَخِرَةِ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ غَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ هَلْ أَتَاكَ حديث مُوسَى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هلك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادب يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك العبره لمن يخشى اانتم اشد خلقا ام السماء بناذى رفع سمكا فسواها وأبطش ليلا وأخرج بحاها والأرض بعد ذلك ذحاها أخرج منا ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأعامكم فإذا جاءت الطاق ثم يتذكر الانسان ما سوى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من ارتضى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الْجَنَّةَ هي المأوى يَسْأَلُونَكَ عن الساعة أيانا وسانا فيما أنت من ذكرادا إلى ربك منتهانا إِنَّمَا أنت منذر من يخشانا كأنهم يوم يرونها لم يلبفوا إلا عشية أو بقابا بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاء الأعمى وما يدريك لعنه يزكى أَوْ يزكى فتنفع الذكرى أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عم تنهى كلا لا إنها تذكرة فمن شاء في صحف مكرمة ضرفوةٍ مطهرة بأيدي سفرة كرامٍ بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفةٍ خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اما توفى اقوبه ثم إذا ان شاء الله فاليوم سنويا قامي ان نرى سبب الإنسان إلى طعامه اما اما الماء صبا ثم شَقَقْنَا الْأَرْضَ الارض شقا فِيهَا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونه ونخلا وحذارق ظلبا وفاكهه وابا متاعا لكم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 مستفيرة ضاحكة مستبشرة ووجو يومنا عليها غضرة ترى قوات ترى أن هم الكفر الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قويرة وإذا الندوم كدرت وإذا الجبال فيرت وإذا الْعِشَاءُ قلت وإذا الوقوش خشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المعودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السقف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا, وإذا الجحيم مصورت وإذا الجنة غذفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عندني العرش مكين مطاعن ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأبق الهبيين وما هو على الغيب الظليم وما هو بقول شيطان الرحيم فأين تلهمون هو إلا ذكر للعالمين لما شاء منكم أن يستقيم وما تجاهلون يا الله رب بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بوثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا ألوى الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركلك كلا بل تكذبون بالدين وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامِينَ كاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي نَعِيمٍ يَصْلَوُنَّ يَوْمَ يُنْجِدِينَ وَمَا أُمَعَنَى بِغَيْرِهِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِنِّ لِلَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم وَيُّلِّ الْمُطَفِّفِينَ الذين إذا اكتاموا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يفسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إنا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 إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئين لمحجوبون ثم إنهم نظام الجحيم ثم يقال بل لن كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهدوا القررون على الأرائك ينظرون تعرف في وجودهم نطرة النعيم يسقون من رقيق مفتور ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومذا جبون تسليم عين يشربوا المقر الرضوان إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضخنون وإذا مروا بهم غامضون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكه وإذا رأىهم قالوا إن هؤلاء الغالون وما أرسلوا عليهم الحافظين فاليوم الذين آمنوا إن الكفار يضحكون على الأرائق ينظرون هل سوب الكفار ما كانوا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألغت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها إنك كارح إِلَى ربك كدخا فمناقيه فَأَمَّا من أُوتِيَ كتابه بيمينه فسوف يقاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه فسوف يدعو فطورا ويصدى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أهلا يحور بدا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسقه والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا كن أعليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله معلم بما يورون فبشرهم يغفر الذنوب الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم غير بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذاك المرود واليوم الموعود وشاهد قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليك قرود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحبيد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كله شيء شهيد إن الذين فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الخريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لو جنّا كن تجري من تحتها الأنهار ذلك الطوض الكبير إن بغش ربك لشديد إنه هو يطلئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال بما يريد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 يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه نقابر يومة للسرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات صدع إنه لقول فصل.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 والذي أخرج المرعى فجعله مساءً أحوى سنقربك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وننسرك للنسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصرى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلق من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. بل تؤثرون القياة الدنيا والآثرة خير وأبقى إن هذا لفي الصقف الأولى صقف ابراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث غاشية وجوء يومئذ خاشعه عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع عجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ناعمية فيها عين وإلى سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وجراب أَفَلَا أفلا ينظرون إلى الْإِبِلِ كَيْفَ كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت الْجِبَالِ الجبال كيف نصبت الْأَرْضِ كَيْفَ كيف سطحت فدكر إنما أنت مدكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إعببوا ثم إنا علينا حسابا بسم الله الرحمن الرحيم والفدر وليال العاشر والشف والوقت والليل إذا يسعر هل في ذلك قسم مني حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالوان وفرعون ذي الَّذِينَ الذين طغوا في البلاد فِيهَا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط إِنَّ رَبَّكَ ربك لبالمرصاد أما يوسف اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي اكرمنا وأما اذا ما ابتلى فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحا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 يومئذ يتذكر الإنسان وأن ناله الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسق وساقه أحد يا أية النفس نفس المطمئن تردي إلى رب مرضيه فادخلي في بابي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد لقد خلقنا الجنه إنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالاً نبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين ولديناه فلقد حمل العقبة وما أدراك من عقبه فك رقبه أو إطرام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا مطربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بأياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم مقصده بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنار إذا دلناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقل خار من دساها كذبت زمود بطبواها إذ انبعث أشقاها فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فتندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يرشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والانثى إن سعيكم نشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما نغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى فانذرتكم نارا تلغى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن <الرحيم> والبخاء الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عاما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 ورفانا لك ذكرا فإنما مع العسر يسرا انما مع العسر يسر فاذا فرضت فانصب والى ربك فال بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطور سين وهذا البلد الامين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 ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطاوثت لو قتر بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى نطلع فجد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى حَتَّى البينة رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة وما تبرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أُمِرُوا إلا ليعبروا الله مخلصين له الدين حنفاء ويُقيمُ الصلاةَ ويُؤْدُ الزكاةَ وذلك دين قَيْمَةَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا من أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خير بَرِيَّةِ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 وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَصْفًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ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 نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكافر حتى جرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترن الجحيم ثم لترنها علم اليقين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 وين لكله مزة النمذة الذي جمع ماله وغده يحسب أن ماله أو غده كلا له بدأ في الخطمة وما أدراك من الخطمة الَّتِي الله عَلَى التي ترتفع على الأفقة إنها علينا في بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجين فجعلهم كعشف نابول بسم الله الرحمن الرحيم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 ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سامون الذين هم يراضون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الابتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليديكم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفوالا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ما وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب ومرأة روحاً مالة في ديدها حمل من بسد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما اعبد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 بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق الى وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إلى الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعاليك فلك الحمد والشكر على ما انعمت به علينا وأوليت اللهم ارحمنا بالقران اللهم ارحمنا بالقران اللهم شفع فينا القران اللهم شفع فينا الصيام والقران اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك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 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك اللهم تقل موازيننا اللهم ارفع درجاتنا اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الإجابة وخير العمل وخير العلم وخير الخيام وخير الممات وارفع درجاتنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا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 والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والفوز بالجنه والفوز بالجنة والنجاه من النار والنجاة من النار اللهم اغفر ذنوبنا اللهم شفع فينا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاباً